العالمين والعاقبة والمتقين ولا عدوان على الظالمين صلى الله وسلم وصلا على نبينا محمد يو وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد شروط الصلاة نفس وجرني شروط الصلاة الأول بانكس وضحني وطهارة البنن والثوب والمكان الثاني كالبان وطهارة بالوضوء ويسل إن لبضها رقاتي والغسل الميري أما وضوء الإسلام ففروضه ففروبه فريالك ستة توالح الأول ككروذانية طهارة طهارا ليتل الصلاة الصلاة أو طهارة قذنر او رفع أو رفع الحدث حدث إسكريكي أو نحوهما وحين مذا بالقلب قلبيا وكبيرا مع أول غسل الوجه مرت صور رئيسي ودي الثاني ميريو الثاري كيف الوجه وجهه ولققه مع مبدا تصطيح الجبهه وجهه سانقافيسا لاسود لادو الى منتهى ذغن الافكار وماش ومن الاذن دفته الى الاذن دفته لغارو إلا باطن لحية الرجل منك قر باطن كيسة وعار في سمويانه و... وعارضيه اللوديسة حارت الكثيفين أما الكثيفين فربنا الثالث سبحانه غسولي الدين اللوذق عموضة وتقوى يام عمر في قيل الدغلوين كذلك قالوا الرابع كافران ما مسحى قل الشيء شيء كوير مسحتان في وياه من بشرة الرجل مضح الدركيسة واي. او اما سمين شعر يتميسا اذا قلت لم يخرجونك بحل الممصوح شيقة لما استحيى منه حد منه كلم استحيى حقه سبيل مجد ماركي لجهيده ان حد الرأس ملح عدك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 ستحدث العص்قر انه سكرئ ليس قلب الفقر انت دوري قلبها قلبتك أتريكا وحاوي يا بها كان ليدي وي لكن في حل ما لمي下次 سومونين إلي العديش و ا dynam targeting العبح 혼자 واجته واوت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 wa intaas weeyaa garkaa isku jooga الله dadka laba قيمتهم garka qaybtooyinka isticmaalaan dadnu isku jooga inta aan soo dhama cusna adawu hawayaan garkana maxaa lagu garan murka inuu fado ban yahay inuu yaryahay yaa ah garku انو balay انو inuu yiri waxa loo kala garan وقفك ilaay fogaan oo qofka ku war taagan bayda xadiid garka uu jilka ka dhaxro jirkaaga waxa yiri marxa saxawayaan waa u yiryahay way و بريء بلاه و تيموى بيركات و بريء بلاه و عقبوك من المركب ان قامه على ميره جروي هلو جاري سيو كافرات و ان مالها مصر شاي كميدو ام ايران و بطعميه و نقطه و روحا بدايه و هل تم بدايه أقول لك إذا أردت أن تجعلك أجاري، تروح ويا مجدية بده. لكن عبين مرة حاول نصوت أفين وصلي من أخراتهم مرة حاول مسألة ومسألة بعض لا حكم إجلاه دليله عن إيا نصه عن الله عليه وسلم الرقية في اليوم تم بعكفنا يوم حسابه كم في سورة إيا المصحة والوجه سل حديثك بخاري وكسواني النبي يسال الله عليه وسلم ما الكي وحوي يا مل يحيي سمره أي بقوله سمي حك أصله إجلاه قاميو سأواد المري هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحبا نعملها كي والله قلت بصورها مثلا حضار عمام الله سوف يكون ضمنت اما كو فييد اضحران سحي وحبا هيري الكبتاء انت برحوه ايام فيير وعنده وصالت كده المرسوم كذب ما كو فييده ودوش ريده اصابه مصطحة كو فييده سبحنا نور خميسين وصومه اصابه سبحان سواء أمر الله سبحانه سواء أمر الله سبحانه أنا أقول عليه حديث يدل إلى كورهم فعل سماوية فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجد فايدية وكل فعل للنبي جرب داء أمره فغير واجد بدأ فعل الصنمية كصنم واجد فايدية لكن حاول الصنم الفايدية لكن يضع أمر صلى الله عليه وسلم وصلب بروح وامصحوا برؤوسكم بالله سبحانه وتعالى مدي حين مصح مرقم ما راح برد هذا الجامور حقا ولا فاهمك ولا استيد ايش هو امره انو ساعفهم صحابه انسان وين هو يسقط هاي تاس من خواتي وحكربنا الدبر كو كان مسرقا من جنب حوي ولا اللي ka u dambeeyay waan lugu halmayro curaama xala la gaarsiiyo in laga sareeyo curaamo la ku qofkayo luginta qof isla mayro waasnooyin سوف نتصور سوف نتصور سوف نتصور سوف نتصور سوف نتصور سوف نتصور سوف نتصور سوف نتصور سوف على سوف نتصور سوف نتصور سوف نتصور سوف نتصور سوف نتصور سوف نتصور سوف نتصور سوف نتصور wajiba wa sunnah sotaa aad nagu soo saartay macabir rooshahaas ay waxa laga saariday shimaada shucugisa waxa kale oo laga fahmi kara ayada quraanka weeydlaaqayso ma ya waydiikum billahi إنه يترتيب الله هنا يترتيبه سيصلي وبالصمحه يا سعيد لقد قال إلا لو مثلا ما هو كالصوت بي إحنا ما يراد أن يتزم بيسيسه خلاف فلا نمي سألنك بيسي جرى وحي رمو إياك لا معي فرادة يسلم يا ففروضه ستة واللحوة يغنولكه وريانية الطهارة صار مما إلا أن يظل الصلاة, الصلاة أو رفع الحدث حدثنا سخر يرون أحنا وإحنا مذا بالقلبي قلبي يلغي نيوذ مع ولي غسل الوجه وجه مرقى لقى يوم اما وجه ميري ديسة مرقى ووريس الثاري كلابان غسل الوجه وجه الوقى قوية مع مدى تصليح الجبهة وجه الصندقاء في قبل الهيوم الى منتهى الذقن لفكرة دماشا قطماته ومن الاذور نكتا الى الاذور نكتا قليقاره الا, إلا, إلا بعد اللحية الرجل منك قركيسة باب في سموياني وعارض بيه يلبي سحرت الكثيرين افره بدم الثالث فصدحنه الرسول يدين لورق ما الله تقوياني مع المرفيقين جبرين خلقاره الرابع كافراد مصح أقل شيء شيء كوير إلا مصحه قب بشرة الغاسح ما لحق أضوح علينا نسا كعضو حظيف حظور كرمان بكرة بشكل الله حظور كوالا يوه ضحى يو. من بشرة الغائس ملاحة الكيسة كميلا أو مشعره كميلا إذا لم يخرج ملك نكبح من المصوحك لما ستحي أمين الحديثة بالمد ملك لجيده عن حد الغائس ملاحة الخامس وقصنات غسلوا الجلين ولا الغلا ميروم مع الكعبين وكرامهم معهم السادس وخلل حال ترتيبه وينات ترتيبه كما سيد ذكرنا ومسعشعني ويجب واحد واجي واجي في الوجه وجهي ولا يدين لا ولا قاموس ورجله لا ولا لغات غسل جزء قريب إنما فوق حدودهما حدوده كسر غيسام ومن جميع جوانبها لا عياسودا دمانتو كميدام وعييده ريال ماء بي هو درايران اما اي سخدان في بضيه قليعانتودا معناه اسخدان او كابو درايران بي بضيه بليعان ديسا على جميع اجزائها حضنها ويسودا دمانتود كثيره خلاص بمعنى حول هذا اا قانتو ما لي كو جولتا جقله سومر قرآن تصو ما طيب سيء ونوح واجبك هرين قيم كذلك صدر ويمعليه واجب لذا ايه طافي قرآن تطافي سيء بمعنى إن واجب أينك يعني وحدي إن تاسو حوالو قابسا لإله وحل غيابة إن جيقرين كذا وذنبيرين وقيم واجبك هذا الغيابة صدر في المالة يتم الواجب إلا به فواجب واي لا يريد صدر وقابسا قاموا بصلاة ما تريد سمينه قاموا بصلاة ما تريد سمينه قاموا بصلاة ما تريد سمينه لكن انت واجد سمينه وعندما كروطة في السمين وكوة سحي فضائل لا يرعى رب الله يضحي حديثك أبيبونه إنه يدل شنو حديثك أبيبونه في صيح البخاري نبي صلى الله عليه وسلم بحور إنكم إن أمتي يدعون يوم قيامة غرب المحددين وما تقول إنه قيامة إيه وحبنا على العطب إنه من آثار الوضوء وإيسه رغى تخيله دركتين فمن استطاع منكم أن يطيل غرغته فليفعل قفك أو ذائن وطيره إيه وحاول إيه وحبناها وكرنا في وجه حصنا إيه ولو منجج حنو قتن بمبئ وإيه وحببنا إيه كل ما شئت من أنت يخرج كسو بحمي القبر حقه رئيه والدول حقه بمبئ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 او اما سبطون الاصابعي فراها بيركوغا من نفسه نفتيسا او غيرها من غيركي بمعنى اما استبوا منخص حويا حتى او حويا ما استعبته اما قفت لحويا ما استعبته ولو اللي وربيه استغير لكن اطولي قفتاتك مرم عدو حول الكائي ترعن قفتاتك قفتك قروني عدو مكابره سام ميا ثلاث سنة قف كاركنا إفتراضي بس بروشة، أما عادية وليس له وجودها. وروى لورديه الصغير علمه سير بح النضري، علمه سير بح النضري. مسألة على دوان صوشا يعني مرخين صوص عن الكتاب فيها راو، مسألة خلافية ويان جدا. أدنى الصوحا هي سر غاجح أن وبروشة. قف كارو حاوفي عنه وليس. وروى علماء قرطاج يداهيم أبو كسو طعبتو يعطيه كوخ خدان على الله hadisaha waa haro taabtay iyo ladii ma macaan si waxyaalaka loo kala qaadi walaa way ilaahay marxaaxaa way maayee waxa loo kala qaadi ama ilaadu istaabtaa qof walu ku taabtay xilaha soo dhaw waa khilaafaad laakiin mas'alana marxi dib loo baxsiyo nuxusuhu hay'ad xuquuq baruntay culimadu u وتشراقي بشرة الذكر وعنثا او وحو يلابيه دديب لبودودي جد او كلما خوا سو بلاقا غاري حتى الشهوة شهوة ليس بينهما دخوله الى كدخين محرميه محرم ما ينتبهي بنصب النصب او امر سر او مساحره صدهنمي الى بلا حائل مرة لعنته قربك صدحان عبدالله يوحور الشيخ رحمه الله تعالى قرأي يويل حبشه شهوه قاري بمعنى حد ميتك وحاول وحاوله يقول يوحص يدران كاسيء وكديره ولو حد يقوله أبعنا منه لكن حد قفك ونقوله سنغره قاري ويا حد شهوه ساس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 وأي لا ينحدى إسلام ترى حدى أكثر مركز حبيه هذا الفرتو وحاول يوم كنا نقول كنا ندرس التويرة لكن صدّعنا مياه ولا يجي حتى إسلام ترى هذا الفرتو ولا يدرسون كتب سمعي إجماع على سوّنا يقطع هذا إسلام ترى فرتو حتى ولي yee do xadaraa soo meen afad ee lama kale laakiin wax guula oo ku bannaamijito ma ma qadduu jabaadeedii meer ku dhacaa soo dhamaatay jaan soo wajir meer ku dhicin soo meela faamish aragso aanow wax islam tan maradu قوت أجنبي إلا طابت السنة ذكرها حرام طابت أصلا أحرام طابت وحال النبي ينكسره صلى الله عليه وسلم يري حديث يبي داودي كلي كالذي أن يضعن في رأس أحدكم خير له من, من أن يبص يده امرأة الله تحل له فنبي صلى الله عليه وسلم متن انت محاط لقاطم ما تغني محارساً لقالين حقاً مدى حلقات سلطول لبقى عبا او خير برنا <تصفيق> انك عندي ستاوطم جبر اجنبية أون حلال جب او حلال واحد ساد ايه قمع او قلت انت المحار اما تسولي الله سلطول من يحبه يا جعشيخ يا لك عصص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 لكنني اقول ان القران كان يقول ان النساء يقول ان النساء يقول ان النساء يقول ان النساء يقول ان النساء يقول ان النساء يقول ان كأولى يقول النساء يقول أولى النساء النساء سياق يبدو النساء يقول فهمية أنا ورطة الجماعية وحلقها بميل واجبة لكن أولى ما صم النساء التام الشرم عادي لأينا وحين قرآنك كذا في السرية لأن القرآن كان مركي إضطتك الله تفسيره ليه خرطي إنت عن بابك اللي قال إن آياتك رأوا فاستلتين لأي دورها يا دي يا صومة الإنوان الشنقيضي وكتاب الهبرو لإله أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن سقال مجلد قروم مجلد الله وعلا saadaktid ba waxaan aqray Qur'aanka waxaan ku soo rootsi masiga iyo tabashadaas in jamaacta ku sooorto fiisirays tu soo rooga lay wuxuu yiri fi surati maryam lay wuxuu yiri في yam tasli bashar bay matawashada ka tashaa adiya maya khilari kiday من قبل امتمسوهن رالكم عليهن من عدة سين تحت الدونة فهي افتاصر اليوم قال لك هذا اليوم فانتين واي كامر قواسلاتين واجحة ببنوا ليس الشيخو واي خاصة انا باوكاله بصير لسوع ريسومة اذا قد تنسل فشيسا عنه ولفته ولكن هذا هو أول عن المسؤوليه التي يجب ان تتبعها في المسؤوليه التي يجب ان تتبعها في المسؤوليه التي يجب ان تتبعها في المسؤوليه التي يجب وتلاقي تتبعها في المسؤوليه من يجب ان تتبعها في المسؤوليه التي يجب ان ليس في المسؤوليه التي يجب ان تتبعها في المسؤوليه التي بلا حائلا مروا أنتي قرنا مرة تاوان يسو وحرام أما مرة دش دش هذا مصل أمين دش كذا وحيد يقول لي مرة يسو وحرام يا عمر يا فندك مرة كريحة دمعة أول مرة بيت عي أصلاً بق كعم تاوان يلا جوان يا ta waxaasi sidaa u furaxgelin waxaan taa qaan taa idan ku cadamaa iyaduna wadaarka ek laguu hadmo daaba in murka saxawayaan ayay qorfti noqotay iyo ilbaxre noqotay mudan laakiin anuu la yaabada fi jehelada laakiin waxa uu xaleenkii igu yaabaday waxa ay ahayn qabadni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 وهو يدي مرخوان قلت وسوق حي وحافدودا قما حافدود ينجي اايا فانخور اسلو اسلوو مالا غرا الله غوري في هذه شي ما تقي يبلصت مرخوس هو ادغت حي ضد والصخايق الاسلامك او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 inna qorata dunis qorqa yadan nabadi kadi waxa wayan laga yaabo xadiid gabadhaasi ay sidoo kale ama difaato dadan gaarisiinay ama dadka أما يدو أيش تشاء قص باب قمري لكن إيه مهاتاش كم مرة بكتئس ودواري وليه ترجع كل الدنيا مركب كل دمية شو مشكلة جارية أنا ما أصير إلا مركب كل دمية شو مرقده كل بوجا أكو هاي زتيه أعرة أنا ما أصير إلا ويجي لا ما بعوض خسارة وحوم رغاش حوالي سباعي خجومي نور سباعي دويش أنا ولا يجي في عيالي صلي أنا سيرس أمم وحيري بلا حيل وزوال العقل عقل ذا إلا من غفر يمان وسأحني قاعدة من صغر فلي ممكنا الصغر كم كان يحلقة دوره وحويم درسي سوري جل يستلك سئ وراحول وشهارا لا يصرع أصل ك او قمعات معناه فريسي فقدام ماركا موحمي ابو ريسان مثل من ابو ريسان ومسال الله صحيح ياله من ابو ريسان لكن وما ظننا تلحدثه أصلك الماركا وقفت صحيح لأدام ريس اغيل انه يوئيس كالجميل مالوجودة دام بيسي مادام يشعر لي لازم يوئيسه وعمل غسل ميريقا مياه فيجب على الرجل رجل كواف واجب والمراتية قابدا إذا خرج مركوك الصباح لأحد مليا كميدا ملي من مركيك الصباح في يغضة سجيد أو أمسان وملك الضرم أكيد صباح ولا قدرة بيع لحن قطري وإذا ولدت الحشفة حشفة مركي لقو إلاجي في دول المبار لقو إلاجي أو قبل صباحة بيظهر حرام لكن مليه واجبيا أما الإسلام طبعا أنه قطوة أما الوحصة له أنه قطوة إن قط حاجة ضمن الله وقفتها ونقفتها لأنه قطوة حرام سترى لك لكن ما يرغب واجبيا أو قول القول قول كل ما صرته يعادل المحر في القطة القرية سترى لأسفل سترى لأسفل وإن لم يخرجي لسوء بحنب مليون مليون ولا وقع يهدع فإنتشارهم بلين يكعسي وحيران وعاصر iyuu haddii inbee xadii ay hawlshaas timaado oo labada xidnaysan waa waajibaayaan meel bimaana meelada marka waxa weeyaan gaata ahaan sidii meel waajiba laakiin loo loo qoray markay kulmaan asalka waxa weeyaan meel halka tumadbo ama yana ka imarin ama saydona noqoto ay waxa ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في جامع سلمي مرقس و و خوي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت زوجتي اني اتصب باصاينهو ان عائشة بنت زوجتي مرقس و ها ويه ميله و وان ميره ميه وني صلى الله عليه الله لا يصحيب الحق طيب استاذك تب عائشة لا تيل ويدي مرقس وحشري اني الذي يا صميلاي او بيانه ميره قبل ان الختان فقد وجر الغسل ملكه قدنينك وقدنينك كرق عصوه قدبه وحاوه يا ميري مواجبي سمينة فاليم وكذلك في صيح مصر وحضر الله صلى الله عليه وسلم يريم إذا جلس بين شعاب هالأربعة ثم جهتها فقد وجر الغسل ويلم يهزر مكه وقفه أفر كذل الله نحن وقره كدمت جماعي وخده له ميري هو واجبي ولو بياني منه يا مصر لنبدو سابقتي مساء الله عنه ويجب وحكى له كوازيه على المرأة الميلقة ويجب وكوازيه على المرأة القواتي إذا انقضى عمركو قو حيبها بيقيل أو نفاسها نفاسي حيبكيه من نفاسي لا تنخيقه أو ونفت نشأ ولو علاقة تنحيجرها النقطين هذه كل علاقة يحكو قادم قارون أي لطف أفرق تنبينا هرد واسكاء عن رسولة بمعنى مريضية أو سنوذية أفرق تنبينا حينجر بنقصومة طيب لا أدري أن أتمنى أن يكون مركيا مركيا حل يا يا رشا مركيا سؤالها نفسها يا قليل ثالثة المركيا قد على الميريسا لا شك كسع وصروب الوصل الميريق واجبات إثماني و ألابا الأول مخكورة والية الضهارة ظهارين للنيولو للصلاة صلاة الله ظهارين للنيولو أو رفق الحدث أكبر تحدث الأكبر أنه حدث وين إستقريرك أن يولس هيا صح واي أنا أكبر قريبا لي أنا ترافيق ما ملعن سأجدوك قصوا أو رفق الحدث الأكبر تحدث وين إستقريرك او نحو ما وحي الميذة بالقلب قلب ينقفه كالنيوذو مع والجزء قاية توري سمعت يغسل الميره من بلني جركيسة فما غسل وحي الميره قبل هارتين لا يصح ما امسحه فيجب وحواجبه اعادة غسله ما الذي سنصعره بعد هذا الميذة عن النيوذو الثاني كلابات وتعميم بلني جركيسة كعام يلو قارسيوه بالمائبية البشرة الجركية والشعر التماحة لبردينه جارسيه فيجب وحواجبه يغسل بعض الكثيف الشعر منك تبيسو اي فربرين بعض الكيسة انه مرخص حويا ميرو ويجب وحواجبه يغسل ما شيء انه ميرو يراه واركية النادر كأيرية من الاذن بكثة اللي يتغل ابو وفحبه قروه يهي واشي واركية بكثة كاسو ورد بكثة انه يتغل جاروان الميرو iyo ma yadoo xaruu wixii soo muuqanaya xaalad taqawdi xaalada saxarada dadkaadu waxa way saxaroonaysoo midab dubri qofkii doodi saxil muqaaya tayib max ka hadda taageerash iyo markaa bufariisata waxa aad isku mid la لكن markaa mawadicda xilliga muuqanaysan waa inaynaameeydo bay wabaayna ruuxa muuqanay ah xaalad xawd iyo xaalada asxaronay soomaali dowlad iyo dabaqaasi laala fiisa adu qofka koob fiidi badan iyo kale meela la lawana haydo من فرج المراه غبضا فرديقه اذا جلست مبته افرسته على قدميها لهو دمعنا markay kooda foto kale kooda si yaqto ani qawsiga somtagaane baye anga saano aw wabaatin qulfatin manqas barzadi badin cheeda lam yakhta al gudin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 اصبحت مكانه في المنطقه التي تتمكن من المنطقه من المنطقه التي تتمكن من المنطقه من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تمكن من المنطقه التي تمكن من المنطقه التي تمكن من المنطقه التي تمكن من المنطقه الشرق الثالث شرق يا صديحة ودخول الوقت وقت يصرادنا وإنه قال وهو يساون زوال الشمس وعلاد مرخي يزوشل الظهر أي سمال برطن قادة كالزوش أي أبضتو حقا على التكفع أي مرخي أصلاحا ويهركن أو بحو وبدوه قدل لكل شيء الشيء كفت هركن يسعين إن الله مثل يسعو وكلام زائد من سوائر فقر على ذل الاستواء حركي استواءنا خير للعصر عصر وغروب الشمس على وضوانا بعد المغرب مغرب كان وغروب الشفق الأحمر شفق الأحمر قنوان وضعين وبدوكي عورت مغرب كي أركصاروه يا وانا للعشايع عشاهم وطروع الفجر الصادق فجرة الصادقة وانو بشم أو معتر بإفاقي جنوباً يحل يوم كفور الى الشمال بذخ لغدابا للفجر صلاه الصباح فتجهل الصلاه والصلاه في هذه اللوقات الاختيار فيها وتقديمها عليها ان لا هرمريا وقتها او تاخيرها ان لقد دغعنا حقيها من اكبر المعاصي معاصي توغوا وينيون وافحش السيئات تماما طوبش بمعنى هؤلاء الحدوث وكوام المألف ورحمه الله تعالى وقاته السلام دورك مرحو وقت ديس وحاوليه وملكة على يد السوالة بارتن كده يكزو وشوف ملكة الحقق لدى الجيسة تنه إشاب بالإحذائكها على ذو إسلام ملكة وحاوليه حركه وصابحه قنع عاصوه بحملته مرسى الله الجيسة دورك وحيلي قاس عصر كمية عارف كم استغلوا وقتي سو وخلي يا مرقاس اا شيخ الصحركي سو لهكادو ان يرضى او وحير تاكي تاجي وخل نميدو كان قيرااده ويهيان مغربك عاداتنا دعوا ويام عادات حابس مغربكم غاري عشاء ميا السوفوا ان جهودك يا حاولتك يا عصانك سو كباو كليا صبح إنه فجر السادق قو رشويان فجر السادق ومرح وحريان يفجر الكذباء كذرا وهيك رأين مركم فجر الكذبك وحل جهر الداكرادوية نحن الصليبيين صدق كربون السبلية وسير أخ كيسو تلسو على المريشة من غير فارق دمنا دب وخصو من هذا دمنا فجر مرغة صحيح يا صديق الله <سؤال> كيف حدث ما يساوه مرغة روصوا بحي كذب وصواه افتنين مرغة مرغة بحيث يمينا وشمالا بحي يميك أي أسلا لابد يعوك لفاسة يا مرغة عندما يقولون هذا هو اوقات وحاولي ما عندما يبدأ الصلوء اوقات أوقات من الزمن كاوقت أي الصلوء نصور قضايا يا توقيت ورقراها هذا القراءة توثيق كهذا الصميدي أصل كوجو معها وحويان حد تحديد مصانفا وفرع أصلما ورقدم يتوثيق شن قطع بري قفقو يخضي ويصيب ونجف حد أي حد أي لكن الداعي نقطعه أو سمت كي أحل اللي تكلم يومتنا هل تكلم شري حلي اللي تكلم وحلاقي ما أنسى إني مرخص حاوي يومك اللي ما أنسى أنا وقت كي وقت وقت الثالث وقت وقت منه وقت وهو زوار الشمس وهو وقتنا زوار الشمس على يده و هنا يزوشف و يستمت بردك و هذا يزوشف على سبعنا يزوشف للظهر يزورك و بلوقه دل كل شيء شيء كثيرا كي يسوه و لا يكاؤه مثل من على لكن الله يسوه و كليم زايدا يسوه قيراتك على ظل الاستواء و هاركي الاستواء لكن ضغي عصره و تحيي الله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 وحوى الشيخ رحيم الله تعالى غروب الشمس عادة المغرب للمغرب مغربك وقروب الشفق الأحمر جذودك حص أن عوارت جذودا مغربك وعادة للعشاء عشاء وطلوع الفجر الصادق فجر الصادق اوطس المعترض اي أفافة جنوبا وشمالا بلحي ملك على مرخص حويان كونفر يوقي للفجر فجر فجرك فتجب الصلاة الصلاة دواجرسا في هذه الأوقات واختياجها يدع وتقديمها إلا ظهر غيسية واختيج عليها الصلاة دواجرسا لا ظهر مريه وتأخيرها إلا تدب رغاءنا حق الأوقات من أكبر المعاصي معاصي التوروة وبهرة وأفحش السيئات حمامة غفو الحم أرغب عكافرات فصر ما شيء لا صرويا بين صرقة رجلي منك حذنتي صدحيس وركبتي اللويسة والجميل بدن المرأة جلطة وجهك تماما جلطة جبكي تماما سواء قرص إلا وجهها وجهي له وكفتيها لذا كف ميانه ويجب أن أدينك السجود سوية ولا كف وأنا وجميعه ووجهي له يمشي السجود بيسامه و انا بامكاني ان في هذا الوقت ان اردت ان اردت ان كسر ان اردت عليها اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان كف ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت لكن fi wax إنه arayaan in ay tiimeedada dawladdiin oo kamid inay hoos soo baxaan oo yar moqato hadii tiimeedada laba kim ay hoos soo baxaan oo bannaan ka yeesaan salaadaha jirtu awriga di qoys iyo bannanka taleefanka digta bay socdo maashiinaas rubaynta suugaatiru midnimda xudun dhe soo dhaxay المرأة rubtsiyay la wigiisan waa jameecid badani marat fi goobta jiska ويدب وحواجبها عليه بشيء قد وهو كواديها ستر جزء قين اي استرته او من جوانب الوجه ودب دعاشه كميده ولا كفينه وعلى الرجل من تدشيسه هو ستر جزء waa baahaysan samay kumna wayna waso da furuma waxa uu waxa uu ismuulama halka gaabiyo sumeyna samayay gunjiga halka iska gaabiyo si kale wax walba caasturay marka gaagaabana la iska ilaaliyo suuga ka dad iska toomada toomada lagu galiyo lambadana ama mala lagu duubay moodanna isooona marka saxayso salaaduna saxayso la shaqo misaladaas wax salaad uu ku saxayso wa hawl markaa oo soo cudo waxa laga yaabaa in mar halkii uu soo sabab la caab la qeyalo inuu dilnaacayo moodi min ka barihiisi alaabti si ay urudi damag yahay leeyd oo faradaha hawl xudu siin taqab inda kullu yasiidin bayt farasan la baato wa lamin asfar haga iyo qomaaq oo calaqa yaba inaad maraxiran tahay oo gabadhu ma sam googoladii dary aan saxanad hal في bay waxaadadaa hadbay fursadto bay in muhaweeyan googoladii loo saakayto waxa calaqa وصم روى الدواري معها <تصفيق> الناس يقول لا من الناس لحق وصمها ويجب ان يكون الساطر الشيء وحسنه انه يهي يلن عميد دينه لون البشرة جركة من الكيسة من السورهم بمعنى اوفيرصوم حديث مرشا عندها الحرات سأدوه الخوف لأخوط عبا oo jirkiiba laga dhaxal qabo mar caadi ah oo muraayad la xiban البشرة ملبوسا شيء مرغص حوليان لحظة أو غير ملبوس معنا شيء حرشي سيكون عادية أما الشيء ان لقب عادية ينبغ في القيامة يبقى سوء سوء ثلاث لكنكم أثناء ظلمة للمجديركم أبداي سيكون العوامة لأنكم أردت أن يقولون أنه يدلت أقل أبداي جنان وعوام وإذانة عوامة وعصرها إذنة استمقرنا يللعي سوء وخيامة صغيرة صغيرة يقدر أوحى ينير هما سنة إلين الرحمن استقبال قبلة قبلة إن إنكابليو بسبب الله فلكابليو في الدّيام حدا سجن سلاطين وربعيه في فتيل الغضب من شبين البارا وقربان القابلي السّيد ومؤذ من وير إن أرقابلي السّيد سجنى فى غيرهما غير كوت إلا إذا قرت مويا لي اشتدهأوا أكذا الخوف العبسدة المباحية البنان ولم يمكنه أينوصو تقريم الاستقبال قبل قابل سانكو فيصليوشكم كيف أمكنوصيوصو الوصول تقشا ولا يعابدت عليوصو عينا دوشي سمع نراثا كله يكد من دواما إلا كينتا عن تعريفية haddaa taagantahay salaad bil laptop iyo lawlaadin garbooyaan oo aan qaadiricin ee hadii murka saxow ina faqido labadaba gudkaga wayniyi sab qaadin leeyso faxdiga iyo saamada qirko oo waa maxay waa markaas u coto oo waa yee aanu socdo salaad la isku karanaam oo jeegta lawax iyo bolo cengra geeri gaariga sa ku turki kadibna waxa waya hadbay ku suurtagal gasho qallayno qaabiso maam hadbay ku suurtagal galaydo isku baynaadu isku kalisto koox kii faamka kobseey ku suurtagal gasho waxa kala lamida sunnaatu kaleysa xas khaasna waxina waxaasi u sidoo qabo sunna salaada turki waxaana sunnaha afar nawaal la socdaa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 سجوده إسارة واجد السجوده، أويروح ورشاد السجوده. صبي الأول صبي الحين كذلك. أتيالك من بينه، إلى السلام سنيله واقصعنه. راعي إنكم تجبروا في الحرام كه سجود الصبح معها. إلى مرغة صحيه للسجود فتحين تبارك الله يصل يوصل الحياة إلى السلامها. الفرثان الوحيد هو السوء أمبيرين. إنت عصون إنت عصون. في مرخي. على عصيره درخات. دراوس اللي قدروا. ثلاث ثلاثة أيام. هاي ما فصحوا ين. دراوس وصلهم. ثلاث من أيام. هذا اللي يريناه. هذا هو اللي يه. هذا هو اللي يريناه. هذا هو اللي اللي يديناه. ثلاث رجس. آه. دراوس من خيتم او أو ركبان منا لله سبحانه وتعالى مستغنين وغير مستغنين ما مقابل صامها ها قابسان استقبال كل سقراوة وقابلة بسورة الأرض سليم إساق والقعود يفتق ب إنه قابليه ومهذا يود من شئ الذي سقربات ومهذا من البلد الجركي سنة إنه قابليه قمانتي وين جيزه في غيره ما غير كود يفضل يخلي غير كود إلا يشتبه الخوف عسى المرح درهات الموحية بنام لكن هذا القبيالات يو in dulmi aad u dawladaysay waxa ragdu iyo dadu dawladaysay salaatul qof iyo xasilooni yaalo salaatul qof waxaa weeye sharci meel ayaan la dilay diiyada ay wadada lagu tala galay laguuma tala galay wadada inta waxaa weeyaan qabyaadada dawladintu wayna laga dilay qulqiyo qurun diiyadaas lama baan hor qaysahay walaa yumkin بمرقع صفحيح كنت تعالى <تصفيق> وليه <تصفيق> عاية عليه سواء الله اعلم صلى الله عليه وسلم على لينا محمد وعلى اله وصحبه سلم وسلم